وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد إخوة الكرام رحم الله أمير المؤمنين في الحديث الإمام العلم الثقه الثبت إمام عرفته الدنيا حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بجد واجتهاد الامام الثوري عندما قال رأيت الناس يزهدون في المال والطعام والشراب وأقلهم من يزهد في التنافس على الرئاسة ذلك قال الفضيل بن أياض من تنافس على المكانة أو على الرئاسة رأيت منه الحقد والحسد ولا بد أن يبغي فإن التنافس على الرئاسة فيها الحسد والحسد إذا تمكن من القلب حدث البغي من الحاسد والحاسد محترق لا يمكن أن يرضى الحاسد إلا أن تزول معايم الله في أولاه على الذي ألعى عليه الإمام البخاري شيخه في العلل إمام محمد بن يحيى الزهلي هذا الإمام العلم كان اماما تقيا ورعا كان اماما علما قويا ثقة ثبت قال فيه الإمام أحمد طبيب العلل كان قويا في علل الحديث وكان كما قلت هو من شيوخ البخاري ومن شيوخ أيضا الإمام مسلم هذا الذي نتكلم عنه الآن أخفى الله ذكره وما أحد يعلم عنه شيئا إلا الأفراد أو الآحاد ما الذي جعل ذكره يكون بهذه الدرجة ما الذي أخفى ذكره لا يعلمه كثير من العلماء لأنه حسد البخاري الحسد نتيجته ليست بالهيئة هو لما دقل البخاري والتفى الناس حول البخاري وعلموا مكانة البخاري وقد البخاري وقوة البخاري وعلم البخاري حسد البخاري وكان البخاري يتكلم في مساله خلق القرآن يقول لفظي بالقرآن مخلوق فكانه يعني الأهواء إذا تحكمت ختلت وأماتت فكأنه اهتب لها فرصة وأخذها وشنع به وأيضا يعني تكلم مع الأمير حتى يوقف درس الإمام البخاري لحسده للبخاري ولذلك عاب عليه كثير من العلماء. ما فعله مع البخاري ومع ذلك انصافا فالبخاري يعرف له قدره ويعرف له جلالته ويعرف له عظمته ويعرف له قوته في العلم وكان يروي عنه فيعمي فما أسقطه من كتابه روى عنه لكن كان يعمي لما شنع به الإمام حتى لا يحسب الناس أن كلامه في البخاري صحيح والمحققون بالأهل العلم لما نظروا في كلام البخاري وجدوا أن كلام البخاري هو الحق وكلام غير البخاري ليس بحق ولذلك شيخ الإسلام زميه يقول والحق الحق حق أي تبع والحق أن كلام البخاري هو الحق لفظي بالقرآن مخلوق تغير القرآن مخلوق لفظي اللفظ الصوت الحرف النisan التكلم مخلوق كلها أنا مخلوق كل مخلوق لله الذي في فالمحقق العالم هو الذي يعرف الكلام الدقيق من العلماء أما الحاقد ان اتبع هواه وكان عالما وعلم أن هذا الحق فهواه يحركه حسده يحركه فيشنع بصاحب الفضل وان كان جاهلا فالمساله اطم يتكلم على الجهل ويكون جهله جهلا مركبا يعني يحزنني ويؤلمني من يتكلم في بعض المسائل هو يهرب بما لا يعرف لكن الذي إذا تحكم فيه هواه ضاع قلت قبل ذلك يظهر جدا التآلف في الله الحب في الله العمل لدين الله اللي في علاه لا يمكن أن يكتمل المرء في عمله لدين الله اللي في علاه إلا بأن يتماسك مع إخوانه أن يتالف مع إخوانه أن يتعاون على البر والتقوى لا بد لنا من التآلف والتعافي الله الذي في علاه لما نصر النبي صلى الله عليه وسلم بين أن نصرته لم تكن بمفرده قال هو الذي أيادك بنصري اكمله وبالمؤمنين بالتعاون على البر والتقوى فإن كان حقا الذي يتكلم يريد التعاون على البر والتقوى إن كان حقاً له دين وتقى وورع إذا عنده مآخذ كانت حق او غير حق دعونا لذلك إن كان عنده مآخذ ما الذي لابد يفعله دينا وتقى وورعا يأتي إلى الذي أخذ عليه المآخذ فيعلمه جهلا أو يراجعه في المسألة أو يبين له الخطأ من الصواب لكن هو يهتملها فرصة لينشر هذه المسألة حتى يصد الناس عن ذكر الله للفعلان حتى يصد الناس عن المجالس التي تنفع دون أن تضر هذه المسألة فيها ما فيها أنا أقول هناك فتوى قيلت وهذه الفتوى أنا يعني قلت هذه الفتوى قالها من أصدين أهل العلم والذي أخبئه لأصحاب الأهواء أن بعض مشايخهم يقول بهذه الفتوى الذين يدهنون أو يقاربون لهم يقولون بهذه الفتوى فعندما يصعقون ويعرفون أن هذا الشيخ يقول بهذه الفتح ماذا سيقولون هي لما خرجت مني الآن أصبح الحرب عليها ضرورة طيب شيخ من شيوخكم ستزلفون له تتقربون له تسعون جدا إلى إرضائه هو الذي يقول بهذه الفت. ولو أصح عن اسمه الآن سيضربون أخماسا في أداسا لأن المثالة مثالة أهواء المسألة ليست دينا الآن ان كان بدينا فحتى لو جئت ناصحت الرجل الذي أخطأ في هذه الفتح ناصحته علنا علمته جهله ورجع وأظهر الله على يدك الحق من الباطل بل وأظهر باطل هذا الرجل الذي تكلم بالخطأ عله إذا رجع في خطأه قال لان أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في فيتراجع ال... ويراجع نفسه ويتعلم ما جاهله لكن هي المسألة فيها ما فيها أنا أقول رحم الله السلف ورحم الله الذين عملونا للدين دي الله جنة ولا علاه حقا إن أردنا أن نعمل لله فلا بد أن نتعاون على البر والتقوى لا تأدب بالأدب الذي ننادي به دائما ونقول التربية التربية والله الذي نفس يبي التربية لا تصح بغير علم أين التربية من العلم لا بد من علم حتى تصح هذه التربية انظروا كلمني بعض الأخوة الأفاضل في مسألة يعني مسألة التربية والعلم فقال لي ابن عباس أظهر رأساً عظيما في مسألة التربية والعلم قال الله تعالى وكأي من النبي طاتل معه طيب هم يقولون بعد ذلك قال العالم الرباني ما تفسيره؟ كنت لهم كثير من السلف يقولون العالم الرباني هو الذي ربى الناس بصغار العلم قبله إذا عالم رباني لأنه يربي طب يربي بإيش؟ بجهل لا ما يربي إلا في ولذلك أنا أقول وقع كثير من الذين يهتمون بهذه المسألة دون أن تحفهم دائرة العلم ويطوقهم طوق العلم وقعوا في الغيبة والنميمة والوقيع والتشير بالناس وحتى النصيحة ما نصح لله جل فعلا ولا نصح لرسوله صلى الله عليه وسلم فأين التربية الآن إن كان الجهل عم وأصم ويفسد المر أكثر مما يصلح فنسأل الله لنا في الكلام. أنا عندنا ندافع عن أنفسنا بحال من الأحوال، لكنني أقول دائما يعني بفضل الله أنا ما تكلمت بمسألة إلا ولياً تلفزيها وده فضل الله سبحانه على حتى لا ينكر علي بأي إنكار. والأمر الثاني ما تكلمت بفتوى أو بغير فتوى إلا وصاحبت الكلام بطال الله. قال الرسول فما أخذ عليها شيء، فليأتونا بقال الله قال الرسول أو يأتونا بأن هذه المسألة شاذة لا أحد قال بها من السلام ولو وددت أن أصرح لكم بالفتوى وبالشيخ الذي يقول بهذه الفتوى حتى يعني يضربون أخماسة بأسداسة ما أعرف ماذا سيفعلون بعد ذلك لما يعلمون أن شيخهم هو الذي يخطي بهذه الفتوى ومع ذلك أنا أخبئها وأبتنزها أبين فقط أن المسألة أهواء المسألة هو ليست دينا لو كانت دينا بحق لظهرت ولتناصح المرء مع أخيه في الله وقال له اتق الله وراجع نفسك لعلك اخطات قال الله قال الرسول فدائما نقول ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتنويه ما العلم نصبك للانخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقير فنسأل الله جل في علاه أن يردنا إليه ربا جميلا ويجعلنا ممن يعمل لله وفي الله وبالله ولا يحركنا أبدا إلا رضا الله جل في عناك اليوم إن شاء الله خاتمت الكلام على الخواعد التي سدقناها ويختفر في التابع ما لا في الأصل وقرع من هذه الخواعد ما يحرم أخذه يحرم إعطاره ما يحرم أخذه يحرم إعطاره وأيضا في بعض القاعدة أخرى ما يبني على فاسد فهو فاسد لكننا لا نفصل فيهم الفوض هذه القاعدة ما يحرم أخذه يحرم إعطاره معناها إذا حرم الشر عليك أخذ شيء شرعا فإنه لا يجوز لك من وجه أول أن تعطي هذا الشيء إذا حرم عليك مالا معينا بطريقة معينة كسرقة كغطر أيضا كربه لا يجوز أن تعطيها أيضا لغيرك فإذا حرم عليك الأغ حرم عليك الاعطاء هذا الوجه الأول أما الوجه الثاني إذا حرم عليك الأغ فحرم عليك التصرف هذا وجه الثاني إذا حرم عليك الأغ حرم عليك التصرف فيها بوجه من الوجوه كالاعطاء بهبة أو بصدقه أو بالمضاربة أو بغير ذلك فإذا حرم عليك الأغ حرم عليك الاعطاء من هذا الوجه الوجه الثاني لا ندخل فيه الآن لأن الوجه الثاني فيه ما فيه من الاختلافات لأنه تصادمها قاعدة أخرى اختلاف الأيدي آه. باختلاف الأحكام كما درسنا قبل ذلك ولذلك سندور في فلك الوجه الأولى إذا حرم الأغض يحرم الإعطاء مثال ذلك الرشوة فالرشوة يحرم أي أحد أن يعطي رشوة لأحد من حق غير حقه لقوله من لعن الله الراشي والمرتشي والرائش يعني الوسيط بين الراشي والمرتش إذا حرم عليك أن تعطي حرم عليك أن كنت مديرا للعمل ان كنت وزيرا ان كنت أميرا أن تسهل للناس أمرا فتأخذ عليه رشوة وإذا تأل السائل لما حرم علي أن آخذ ولا أساهل على الناس قلنا لو أنت في ضائقة أردت أمرا من غفير من وزير من مدير فسهلوا عليك أو ما سهلوا عليك شدد عليك في الأمر هل يجوز أن تفتح باب هذا الأمر بأن تعطيه رشوة يقول لا لعن الله الراشي قلنا لو إذا لعن الله الراشي فقد لعن أيضا المرتشف فإذا حرم عليك الإعطاء يحرم عليك أن تأخذ وهذا من باب التعاون على البر والتقوى وعكسها التعاون على الإثم والأدوان أيضا من صور هذه المسألة سمل الكل قل رجلا كان عنده سنون جميلا لطيفا قطيفا فظهر له بعض الرجال المهوسين الذين يحبون هذه الحيوانات فأراد أن يشتري هذا السنون فقال لك بكم قلت له بعشر جنيهات فأعطاك السمن ثم بعد ذلك أنت نزلت السوق فوجدت كلبا لطيفا بشعر لطيف أردت أن تأخذه وتقتنيه فقال لك البيع بعشر جنيات فدفعت العشر جنيات فبعد ما فعلت وأثننت الصفقتين جئت تسأل عن حفن هذه المسألة قلنا حكم هذه المسألة إن كانت شرعا فالحديث مشهور عند الإخوة لكن نقاعد القاعدة المستقاة من هذا الحديث وهو أن سلم حرم ثمن الكنس وحرم ثمن السنور نقول يحرم عليك أن تأخذ ثمن السنور المرأة التي أحبت السنور أمامك وأرادته لك أن تعطيه هدية ولا تأخذ ثمنا فإذا حرم عليك أن تأخذ هذا الثمن يحرم عليك أيضا أن تعطي فيه ثمنا يعني إذا أردته أنت تاخذه هدية ولا تشتريه فإذا حرم عليك الاخذ حرم عليك الوجه الثاني وهو الإعطاء وهذا من الوجه الأول ليس من الوجه الثاني الذي فيه التصرف. التطرف إذن إذا حرم أخذ شيء حرم إعطاء هذا الشيء المثل الثاني لذلك مثلا رجل كان يعطي الفقراء مالا قرضا ييسر عليهم لكن كانوا يعطونه بعدما يشارت عليهم بعدما ينتهي الأجل يعطونه هذا المال بزيادة قلنا له هذا ربا كل قرد جرى نفع فهو ربا فقلنا حرام عليك أن تأخذ هذا المال فكف عن هذا ثم بعد ذلك دارت الأيام فوقع به الضائطة فأراد أن يقترض فاقترض من رجل مالا فقال له المقرض قال له ترد لي المال بزيادة فجاء يسأل قال أنا مضطر فتأخذ المال وارده بالزيادة نقول له شرعا لا يجوز لك ذلك تذكر ما قلناه لك أولا إذا اعطيت أنت القرض واشترطت بالزيادة قلنا لك يحرم عليك أجيبه يحرم عليك أخذ الزيادة فإذا حرم عليك أخذ الزيادة فباللزوم يحرم عليك إعطاء الزيادة هذا معنى ما حرم أخذه حرم إعطاءه ما يحرم أخذه يحرم إعطاءه في الوجه الأول لكن في وجه تصرف يعارضها قعدة أخرى وهي اختلاف الأيدي تؤدي إلى اختلاف الأحكام وليس هذا المجال التفصيل فيه ندخل على الباب الثاني وهو باب إعمال الكلام أولى من إهمالي وهذا الباب عجيب جدا وغلم جدا وقواعد غزيرة الفواهد باب إعمال الكلام أولى من إهمالي متى أمكن؟ وهذا تقييد إعمال الكلام أولى من إهماله متى أنفاه؟ إذا مفهوم مخالفة إن لم يمكن أو لم نتمكن من الجمع أخذنا واحد من الكلامين اعمال الكلام يعني اعتبار الكلام عدم اهمال الكلام واعتبار الأحكام التي تترتب على هذا الكلام إن كان عقداً إن كان زواجاً إن كان مالاً إن كان قرداً إن كان هبةاً فأعمال الكلام معناها اعتبار الكلام مع الآثار المترتبة على هذا الكلام واهمال الكلام معناها عدم اعتبار الكلام وإذا باللزوم عدم اعتبار الأحكام المترتبة أو الآثار المترتبة على هذا الكلام هذه القاعدة لن يدلل عليها المصنف لكن نحن نقول دليلها واضح في الكتاب وفي السنة أحد ممكن يدللين هذه القاعدة إعمال الكلام كل الكلام إعماله مع الآثار المترتبة عليه دل عليه الكتاب والسنة وضعاً أعمال الكلام وإعمال الكلام في نسان الشرع overt ثم في نسان الناس آة الله وقت صح قال الله تعالى وما أتاكم الرسول ما كل ناتف ما كل كلام جاءك من النبى لم ده أن تأخذ به ما أتاكم الرسول فخذوه وأنا نهاكم عنه أيضا فانتهوا هذا الظلال على أعمال كل كلام من النبى متى أمكن هذا في لسان الشر، وسنبين في الأمثلة لسان الشر ولسان الناس حتى ننهي على هذه القاعدة ثم في هذه القاعدة بعدين إن شاء الله حتى لا يتتعى المقام بنا الأمثلة على هذه المسألة مسألة مهمة جدا أعمال الكلام أولى من أهماله وهذه التي تميز طالب علم عن آخر يعني القاعدة هذه تبين لك دقة نظر طربة العلم الذين يعرفون كيف يميزون بين أقوال العلماء لحم الجزور لحم الجزور لحم صيف لحم الجزود إذا أكله النار يتوضى لا لا يتوضى يتجاب هذه المسألة الحديث عليه السلام أمر في بادي الأمر أن يتوضى المكلف من كل ما مسد من النار وكل ما مسدته النار يتوضى ثم جاء حديث جابر مؤخرا في الآخر كما قال جابر كان آخر الأمر عدم الوضوء مما مسد النار هذا عدم الوجوء من مست النار الجمل البعير لحم الجزور لحم الغنم لحم البقر كل ذلك يدخل تحت أموم هذا الكلام عندما قال جابر كان آخر الأمرين يعني من المرء السلام سواء قولا أو فعلا كان آخر الأمرين عدم الوجوء من مست النار وأن في لحم الجزور جاء فيه حديث جاء وجل من سلم فسأله يا رسول الله أتوضع من لحم الغنم قال إنشئ شئت هذا جزم بالوجوب. قال إن شئت خطأ واه إن شئت يعني إيه؟ لك ذلك ولك ألا تفع والمستحب أنت قال إن شئت فقال له يا رسول الله لحم الجزور. أتوضأ من لحم الجزور قال توضأ وهذا على التخير الأول كان على الجزم واه وهنا على التخير واه والصواب إيش الوجود قال يا رسول الله أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت خياره وهذا على الاستحباب وقال له الثاني أتوضأ من لحم الجزور. قال فوضأ جزما فهنا نطبق هذه القائدة الجمهور يرون النسخ يرون أن لحم الجذور لا ودوء منه لأن جابر قال كان آخر الأمرين عدم الوضوء لو قلنا بهذا القول اللي هو قول الجماهير لو قلنا بهذا القول ماذا سنفعل لن نطبق هذه القائدة سنهمل الكلام الأول لما قال له صلى الله عليه فلن نعمل به لكننا سنعمل بإيش إن شئت المستحب فأهملنا قولا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قلنا بقول الحنبلة وهو الأرجع دليل خلاف الحنفية وهذا الذي يعني خاربه النبوة رجحانه لو قلنا بقول الحنبلة سنقول اعمال الكلام اولى من إهماله واعمال الكلام أن نقول يستحب أن تتوضع من لحم الغنم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انشئ وهذا ما استهله النار وتتوضا وجوبا من لحم الجزور انظروا كيف نعمل الكلام اولا كان اخر الامرين من الرسول عدم الوضوء ثم ماتت منه النار عملنا به وين الغنم والبقر وغير ذلك ولحم الجزور عملنا بالكلام الثاني وهو قول الرسول نعم توضا وجوبا يبقى قد عملنا عملنا الاحكام في الحديثين الأول أعملنا الكلام الأول قلنا لو نستحب أن تتوضا من لحم الغنم لحم البقر ولحم الدجاج أي شيء ما النار لك ان تتوضا ولك الا تتوضا ثم عملنا الحديث الثاني الذي لما سئل فيه انس بن من, من لحم الجذور قال توضى هنا قد عملنا الدليلين وما عملنا واحدا من الدليلين وهذا الراجح الصحيح لهذه القاعده وان جاءكم الرسول فخذوه قال نعم قلنا نعم قال لا قلنا لا وهذا معناه اعمال دائرة الاحاديث وبذلك تستفق الاحاديث في هذا الاعمال مثل اخر يبين لك اعمال الكلام عولى من اعماله في الترجيح وان هذا متى ان كان او صحيح ايضا صلاة الامام قاعدة اذا جاء امام كان اماما تطيا يصلي بالناس يخفف حسب السنة يعمل كما امره السلام يصلي ويتم صلاته هذا الامام جاءه المرض في يوم ما، فجاء محمولا على الأعناق. ما يريد أن يضرب صلاة الجماعة، ولا نعم الرجل هو الحريص على هذا الفرض. فجاء محمولا على الأعناق، ونحن ننادي الآن بصلاة الجماعة، مع أننا ما قلنا بالفرضية على العين، لكن هذا الذي يعني يكون بين الرجل الصالح التقي الورع الذي يريد أن يسأله في الفرا جاء محمولا على الأعناق وهو إمام للمسلمين إمام للمسجد فأخذوه عند المسجد فأجلسوه ما استطاع أن يقوم فصلى فصلى الناس خلفه قياما فقام رجل من طلبة العلم فقال الإمام يا إمام صليت بنا قاعدا وصلى الناس خلفك قائمين فقال له الإمام أما علمتم أني لو صليت قاعدا تصلون معي قاعدين فقالوا كيف ذلك قال أنبئكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الايمان ليتم به وفي رواية قال إنما جعل الإيمان ليتم به فإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعين هذا نص من هذا بل صلى بهم قال هذا القول قال والفعل صلى بهم نبي في مرضه كان مريضا لما وقع من على فرسه كان مريضا فصلى قائدا فرأ الناس يصلون خلفه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فصلوا قعودا خلف النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ قال النبي إنما جعل الإيمان ليؤتم به فإذا صلى قعداً فصلوا قعودا أجمعين جاء هذا الطالب لما سمع هذا الكلام فأمر الناس أن يقعدوا فقام طالب آخر وكان رجلا فقيها شافعيا، فقال له ولم نقعد إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته لما حمل وذهب لما جاء بلال يستأذن أبا بكر في إقامة الصلاة فأذن له فأما أبو بكر بالناس قائما وصلى فجاء الله سلم يتهادى ثم وضع بجانب أبي بكر فصلى بأبي بكر قائدا وصلى أبو بكر قائما وصلى الناس بصلاة أبي بكر قائمين ولم يقعدوا فقال الشافعي هذا آخر الأمور صلى قاعدا وصلى أبو بكر معه قائما وصلى الناس قياما لا يصلي الناس قعودا خلف الإمام القاعد ان هذا هو آخر الأمرين يبا إذن الشافعية أعمل الناس أعمل الناس قال الأول منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأخير ونحن نقول لا نقف عند القواعد نرجح حتى نعرف ما أتاكم الرسول كل ما أتاكم الرسول اعمال الكلام أولى من إهمالي فأأتي طالب العلم المدقق المؤصل ليفرق فيقول هنا عندي كلام للسلم ولابد أن نعمل كلام للسلم بحدفيره وهذه يبين لك رجاحة قول الحنابلة أيضا خلاف الشفائية قال إن للسلم قال إذا صلى قاعدا فصلوا جميعا قعودا وأيضا صلى قاعدا وصلى أبو بكر قياما نقول كيف نعمل هذا الكلام بأسره دون أن نهمل أي حديث من الحديثين أقول اعمال الكلام بأننا الوصف الذي حدث فيه القعود مع النبي صلى الله عليه وسلم نعمل به والوصف الذي صلى فيه قياما نعمل به وهذا يكون قد أعملنا كلا الحديثين هذا في مقامه وهذا في مقامه هذا في دائرته والثاني في دائرته أما الأول إذا جاء الإمام فاتدأ الصلاة قاعدا دقيقه. ابتدا الصلاه قاعدا وجب على المأموم أن يقعد كما قعد الامام رجل مريض زيد الامام كان مريضا وكان لا يترك الامامه هو احق بها فجاء محمولا فقام قال للناس استو فجلس ما استطاع ان يقوم فاذا قال للناس استو وجلسوا قال له الذكي النبي الأريب كيف نستوي وانت جالس قال اجلسوا واستو جلوسا فجلسوا وصلى بهم إذا إذا ابتدأ الإمام قاعدا يقعد يجب يقعد المأموم خلف الإمام هنا نكون قد أعملنا الحديث الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أشار اليهم أن يجلسوا قال فإذا صلى قاعدا يصلوا قعودا أجمعين وإذا جاء الإمام بنفس الهيئة جاء الإمام مريضا ما استطاع أن يصلي جاء مريضا لكن غير محمول فقال للناس استووا. فاستوه فقال الله أكبر فكبر قائما بعدما استوى وقرأ الفاتحة فلم يجد في نفسه الخفة ثقل عليه المرض فجلس فنقول للناس فنقول للناس ابقوا على قيامكم لأنه قد ابتدأ الصلاة بكم إيش قياما فمن وين هذا أعملنا الدليل الثاني وهو أن أبا بكر طلب الناس ابتدأ الصلاة ولما جاء الوقر قاعدا ما قعد المأموم ولا أمره من النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك نكون قد أعملنا القول الأول وأعملنا القول الثاني وأعملنا الحديث الأول في دائرته وأعملنا الحديث الثاني في دائرته وهذا الراجح الصحيح من باب إعمال الكلام أولى من إهماله فمن إذا عليك طيب المثل الثالث في ذلك سجود السهل رجل صلى الصلاة وسهل صلى وبعد الركعتين لم يجلس التشهد قام واكمل الثالثه والرابعه فهذا قد سهى في صلاة فعليه فعليه ان يخرج من الصلاه ويكبر مره اخرى ايش يفعل عليه ان يخطو نفسه لانه سهى في الصلاه ولا بيذ ذلك صح عليه ايش ما فيش اي غرامه نعم علي ان يجد صعود السهو فلما قام الرجل إلى الرابعه قال اسجد للسهو قبل السلام بعد السلام ماذا افعل انا مخير انا ملزم ما كان يعرف لكنه سجد حتى ينهي نفسه ثم جاء بطلبة العلم يسأل كيف اسجد للسهل فالسجود السهل فيه كما يقول الخلاف العريض من العلماء على اقوال سلام قول يقول قبل السلام وهذا قول من احمد بأكد وقول يقول بعد السلام من شفع برضه وشفع جاب كل الاقوال ارزاء اللي يناس فطبعا القول هذا القول الشفعي قالوا يجب قبل السلام وهذا الأصل في السجود لأنه جزء من الصلاة فالأصل أن يكون في تمام الصلاة والقول الثاني مضاد للأول القول الثاني قول الحناف قالوا كل السجود بعد السلام وقول المالكية هم الذين قالوا بإيش بالزيادة والنقطة والسه فننظر في أي الأقوال الثلاثة هو القول الصحيح الأصل على الشفيعية وله قوم النظر لكن أضع في الأقوال هو قول لكن ننظر ان الراجح ان تعمل كل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم اعمال والكلام اولى من اهماله جاءنا حديث ذي حديث اليدين ان سلم صلى وفي ركعتين سلم ثم ذلك ذكروه فتذكر فصلى بهم ثم ما هو وين سجد ثم, ثم ثم ثم ها هي ثم ثم ثم الاستواقه نقول ثم ايش فعل يبقى إذن هو ايش اللي حدث انقص من الصلاه لانه سلمها من الله كافيين فسجد قبل السلام ده حديث زليداين الحديث الثاني حديث عبد الله بن قحفر عبد الله بن بحينا وكما أنتم نائمين ناموا كيف ماشيتوه إخوة طب هو سجد بعد السلام ليش أشيء مع إنه أنقص الصلاة كيف سجد بعد السلام وهو أنقص الصلاة سلم بعد ركعتين هذا نقصان يبقى القاعدة خطا يا كريم أحسنت هو زاد في الصلاة زاد تسلما تاني يبقى إذن على نفس القاعدة كانت زيادة يكون بعد السلام فالحديث صحيح كما البخاري أن نانسا أسلم بعدما أسمى الركعتين سلم وبعدما سلم كبر فسجد سجتان ثم سلم فسجد سجتان بعد السلام هذا حديث يدل على أن الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام حديث أيضاً عن ابن ابن بحينا كما في السنن أن نانسا أسلم في الركعتين الأوليين لم يجلس الافتشاهد قام واستقام فإذا استقام من السنة ناوة استقام لا يا يعود أما إذا لم يستقم له أن يعود فاستقام فبعدما اكمل انتظر الناس سلامه فلم يسلم فكبر فسجد ثم سلم إذن هو الآن أنفس من الصلاة التشاوذ الاوسط ماذا فعل سجد قبل السلام وهذا حديث ظاهر جدا أن السجود, السجود السهو يكون قبل لبعا عندنا حديث أول كان السجود بعد وهذا حديث ثاني كان السجود عندنا حديث اخر الله بن جعفر قال من شك في صلاته من شك في صلاته فليسجد بعد السلام سجدتين من شك في صلاته فليسجد بعد السلام سجدتين قال بعد السلام وفي روايه اخرى في الصحيح قال فيها عليه من صلى فلم يدري صلى ثلاثا ام اربع فليبن على ما استيقن وليسجد قبل ان يسلم وليست قبل المسلم أو كما قال صلى يبقى عندنا حديثان. هنا الأول قال من شك فالإيش؟ فليست جد بعد بعده السلام. وفي الرواية الثانية قال فليبنى على مصيقل وليست قبل السلام. يبقى عندنا أربعة أحاديث. حديث يبين لنا أن السجود بعد. وحديث يبين لنا أن السجود قبل. وحديث آخر يخير بين سجود قبل أو سجود بعد. فهنا عندنا احاديث يعني ظاهرها ان فيها تعارض صحيح او لا ونحن نقول اعمال الكلام اولى فلما اختلف العلماء الاحناف قالوا لا السجود كل السجود بعد السلام فهؤلاء اخذوا هي ان السلام سجد بعد السلام وعلماء قالوا لا ناخذ كل سجود السهو ان جزء من الصلاه كل سجود السهو يكون قبل السلام وهؤلاء ايضا ما عندهم حق ظلموا ما اخذوا بأحاديث النبي السلام صحيح هؤلاء مع ظلموا أخذوا بطرف أحد لكنهم أخذوا بايش بشاطر من الأحاديث أخذوا بأحاديث التي قالت بأن الإنسان سجد قبل السلام إذا الأولون أخذوا ببعض الأحاديث أن سجل بعد السلام والاخرون أخذوا ببعض الأحاديث قبل السلام وجاء الرجل الذي يقاعد كإمام مالك ويقول لا عندي أحاديث أربعة أحاديث خمسه أحاديث عندي وقائع لابد أن أخذ بهذه القاعدة إعمال الكلام أولى وما معنى اعمال كلامي اولى من إهمالك ما معنى ذلك دور مع الحديث حيث ضار في كل موضع فيه فعل سأفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الصلاة سلاما فلما زاد سجد بعد فقمت في السهو إن زاد في الصلاة فاستجود بعد السلام ثم وجدت حديث عبد الله بن محينة رضي الله عنه وارضاه أن السلام أنقص من الصلاة الجلوس في التشهد الاوسط فسجد قبل السلام فقلت أعمل هذا الكلام في موضعه فعند النقطان أقول سجود السهو يكون قبل السلام ثم وجدت الشك ان للسلام في طارف طال قبل وفي طارف طال بعد فقلنا أرجح الأقوال وهذا الذي تبناه الشوكاني وهذا هو أقوى الأقوال وعند الشك خلاف الحربين وعند الشك فهو مخير بين أن يسجد قبل او يسجد بعد وهذا فيه لبث كل الاحكام التي تتعلق بكل احديث من هذه الاحاديث وفيه لم شمل كل الاحاديث وفيه تبليس القاعدة القوية هذه اعمال الكلام اولى من اهماله دبطتم الحمد لله اعمال الكلام اولى من اهماله متى امكن ها ايوه قاف قاف دال دال وما بينهما أنت انت مخيره يعني اجمالا في هذه المسألة في السجود قاف قاف دال دال وما بينهما أنت مخير قاف قاف يعني عند النقطان السجود قبل السلام دال دال ان كانت زيادة فالسجود بعده وما بينهما في الشك فأنت مخير لأن تسجد قبل أو تسجد بعد فهمتم؟ يبقى هذه أعمال الكلام أولى من إهمالي في لسان الشرق في لسان الناس أيضا نضبط هذه القاعدة إذا تكلم رجل بسلام لا نرى أن ظاهره يحمل حملا صحيحا نحمله على محمل الآخر حتى يعني نقول أن هذا الرجل لم يتكلم كلاما لغوا ولا نسقطه بمرة مثال ذلك رجل كان يحب أهله فكان معه مال أو كان ماله كثير وسافر ثم اتصل ببعض أقربائه أو نقول ببعض اخواني في الله فقال هذا المال الذي أودعته عندك وديعة هو لأهل فذهب الرجل يسأل عن أقارب هذا الرجل فقالوا له من؟ زيد. زيد عنده زوجة وأربعة أولاد وأم وأب وخال فاحتار الرجل قال اتصل بي زيد وما أعرف له تلفونة كما يقولون ما أعرف كيف أصل إليه اتصل بي زيد وقال الوديعة التي عندك هي لأهلي من أهل هذا الرجل؟ لمن نعطي هذا المال؟ هل نعطيه الأب نعم هو أهله نعطيه الأم نعم هو أهله نعطيه للخال؟ نعم هو أهله طب الأولاد قالوا نعم هو أهله ويصنح الخلاف الآن بين الناس في ممن لا يصنع الخلاف في الزوجة هي من الأهل آمنا نقول رجل عنده زوجة وأولاد وأب وأم وخال فاتفق الناس جميعاً أمامه أن الأب من الأهل وأن الأم من الأهل وأن الخال من الأهل والأولاد من الأهل والخلاف جاء في إيش طيب هل نحمل كلامه على هؤلاء ونطرح الزوجة أن نقول يمكن أن ندخل الزوجة في مسمى الأهل نقول بعد ندخل الزوجة في مسمى الأهل لأن الزوجة من الأهل والدلال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض أصحابي بمرأة قال له كيف وجدت أهلك كيف وجدت أهلك فإذا نحمل الكلام على مضمونه ولنهمل أحداً بحمل الأحوال ونقول الأهل يشمل الزوجة ويشمل الأولاد ويشمل الأب ويشمل الأم وهذا يرد على من يقول أن أزواج النبي ليسوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا والله عائشة اول نساء الرسول من الالي بيت النبوي فان كنتم تحبون اهل بيت النبوي فعائشه اول من تحب حفصه زينب خضيه سوده كل هؤلاء من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من اهل النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا اذا قال رجل كان عنده مال ويريد الصدقه الجاريه قال وقفت هذه الدار دار كبيرة على قال وقفت هذه الدار لطالبة العلم وقال لأولاد فلان لأنه ذكر عنده فلان زيد عنده أولاد كلهم يطلبون العلم قال هذه أفضل صدقة جارية يمكن أن أتقرب بها لله جل في علاه لأن هؤلاء يحملون شعلة الشريعة يحملون راية لا إله إلا الله يذبون عن دين الله جل في علاه أقوال المبطلين فقال وقفت هذه الدار لأولاد فلان ذهبوا لفلان هذا زيد فلم يجدوا له أولاد فقال الرجل الفقيه قال له إذا هذا الكلام مهمل لا نأخذ به وانفق هذه الدار في مصالح المسلمين كلياتا فقال المقاعد قد أخطأ قال لما قال لا بد أن نعمل الكلام ولا نهمله اعمال الكلام اولى من إهماله تبحث هنا دقه النظر تبحث لهذا الرجل عن أولاد أولاد لأن ابن الابن يسمى ابن يسمى ولد فإذا وجدت له أبناء ابناء فإنك تعطي هذه الدار أو توقف هذه الدار عليهم من باب إعمال الكلام أولى من إهماله الولد نفسه غير موجود نات لكن هل عنده ولد؟ نعم ابن الابن ينزل منزلك الابن وولد الولد يسمى ولدا مسميه ولدا فإذا ينزل تحت هذا الكلام وإعمال الكلام أولى من إهماله يبقى لنا قائدة المجال والحقيقة وآدي أصلها في العقيدة سنبين بإيضاح الأسبوع القادم هذه القاعدة الفرية عن هذه القاعدة